يَا عَهْدَ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا ان الله يعلم ما تفعلون